إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملآة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 وَقَاوا مَا هذاََا إِلَّا إِفْكُم مُفَْرَ وَقَالَ الذيَّينَ كَفَمُونِ الْ الحَقِّلَ مَا جَ أَهُم إِهذاَا إِلَّا صِح مُبِين وَمَا آتَينَاهُم كُتُبِي يَدُرسْمُونَهَا وَمَا أَررسَلْن إِلَيْهِمْ قَبَلَكَ جَِّذِيرل وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَنَا آتَيْنَاهُ فَكَذَّبُوا رُسُلَنَا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا بِاللَّهِ مَثْنًا وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ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 به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به منه من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبينما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا الله الله اكبر سمع الله لمن الحمد. الحمد الله أشكر.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 الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة غسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله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 والله الذي ارسل الرياح فت في مسحابا فسقناهم الى بلد ميت فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النفور من كان يريد العزه فلله العزة جميعا اليه يصعد الكلم الطيب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 সসালামুক মর আসসালামু আলাইকুম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 शांति समा शांति बुधवार रत साढ़े आठटाए पुन सम्प्रचार सकाल सारे देश তোমরা মানুষের সাথে অন্যায় থেকে থেকে বারণ করবে একজন মুসলিম উত্তম চরিত্রের অধিকারী অধিকারী হবে क्यों इचरण चरित्र गठनेचारे गुनाहर क्या कर दिन राधाय जेने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 مِنَ البَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِلٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجُ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَآخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فُطُرِهِ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 তুমি আল্লাহ শুনে মান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 لو <تصفيق> أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكلبوك فقد كنب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير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 قراديد سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوان كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز رفور الله الله لمن حمده <تصفيق> <ربنا ولك الحمد. تصفيق> الله السلام الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه السلام عليكم ورحمه الله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 يؤمنون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيتا يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله ان هو غفور شكور والَّذ أَو حَينَا إلَكَ مِنَ الكِتابابِه وَ الحَقُمصدَدِّق لماَا بَيْنَ يَدَع إِ اللهَّه بعباده لَ خبِم بَصْمير ثمَُّ أَوْ رَفْنَه الكتابابَ الذي نَصْطَفنَا مِن عبادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِم لَِفْسِه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 إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضنه لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب والذين كفروا دون نار جهنم لا عليهم فيموتوا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 فيه من تذكر وجاءكم ندير فذوقوا فما نضل الذين الله الله, أكبر الله أكبر আমি আমি নিয়েছি নেছি টিভি কে একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামিক টেলিভিশন একটা জাকা দিয়া যাবে হ্যাঁ সত্যি যদি এটা নন প্রফিট ইসলামী টেলিভিশন কেন নয় সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক I-Band GB-Band Loid 3096 3408 22489283 30 000083 SWIFT BIC Code IBO BGB 22 -E टाका पठी आम देर इमेल कुरून admin at rate pctv.tv pctv मनोबतर समधान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 করণীয় ও বর্জনীয় প্রতি সোমবার মঙ্গলবার রাত সাড়ে নটায় আপন সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়